ألو يا من دبحت الوطن عصيحه القديان وكرمال مركزنا سحقت كل أمجادهم من شان الله علو من شان ما الله علوم وما تعملوا ختان لوالد مرفا ولا تيكون جنة نشطوا بارض الكرام يا حبايب واخوان هير الزرع عكفوف حصاد بس انحرقت الوطن بالنار والتخان بدو يجيكم وقت تبكوا على الرمى يا خافلين اسمعوا يا يضرب الخطر ويقول لا بلبنان بلدنا يضربنا اوصل خطر ويقولوا لا تحصروني لا تخسروني, لا تخسروني لأنه معطر الإنسان قلبي بيربحني ما تنسى بيا يا روح روح سلمي يا احبابنا يا روحي روحي ما يا امال الله او حد الكون بكنوزه وبماله رسونك <تصفيق> يا ارز ما يا امال الله او حد الكون بكنوزه وبماله imano we'll